شهيد يمشي على الأرض قبض صلى الله عليه وسلم على حربته وهو في قمة الإعياء فسددها نحو جسد الطاغية أبي ابن خلف فصرعه وتدحرج على الأرض وخلفه أصحابه الذين هبوا لانتشاله ثم أخذوه إلى معسكرهم وهو يئن، وهم يستغربون، فهم لا يرون طعنة تستدعي كل هذا الجزع، لذا قالوا له ما نرى بك بأسا، قال إني لأجد لها ما لو كانت على ربيعة ومضر لوسعتهم، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتد غضب الله على من قتله نبي واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم ليستريح ويشرب بعض الماء لكن مكانه صار هدفا لهجمة من هنا أو هناك ليتصدى أبو طلحة الأنصاري للهجمات ويجعل من ترسه وجسده درعا دون نبيه أما عندما تنكشف الرؤية فإنه كان راميا شديدا النزع يرمي بسرعة وقوة حتى إنه كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة كانت دقته تثير إعجاب نبيه صلى الله عليه وسلم فكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول صلى الله عليه وسلم أنثرها لأبي طلحة ثم ينهض صلى الله عليه وسلم ليشرف على القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك بل كان يمد يده ليبعد صدر نبيه خشية أن يصاب ويقول يا رسول الله هكذا لا يصيبك سهم وكان يجعل من جسده سورا بين يدي نبيه كان أبو طلحة قائمة من الخيارات الجميلة ينثرها فيقول يا رسول الله إني قوي جلد فوجهني في حوائجك وابعثني حيث شئت لم تصب السهام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنها أصابت فتى يقال له رافع بن خديج فحولته إلى شهيد حي أتى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ينزف ويقول يا رسول الله أنزعوا السهم فقال يا رافع إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد ففضل الشهادة، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطب، فعاش بها. كانت الحرب على وشك النهاية، والمواصلة أضحت صعبة، فقد أرهق الجيشان وتعبا، لكن فارس لم يتعب. ظلت فروسيته تدهش الجميع تبهرهم حتى أخبروا نبيهم صلى الله عليه وسلم عنه ذكروا اسمه ونسبه فلم يعرفه صلى الله عليه وسلم ووصفوه له فلم يعرفه وفجأة مر يلاحق ضحية فأشاروا إليه نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفارس المدهش نظرة أسف ثم بث كلمة أوجعتهم حين قال إنه من أهل النار